الرقية الشرعية من القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِلَّهِ الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجذون ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير أؤذ بالله من الشيطان الرجيم هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلق ولا ما شروا به أنفسهم ولا ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده؟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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون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 ونسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل منا ما لا طاقة لنا بِوَعْفُ عَنَّا وَأَقْفِيرَ لَنَا وَرْحَمَنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ أَنْتَ مولانا. وأنت مولانا فانصرنا, فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إِنَّ الفضل بيد الله يُؤْتِيهِ من يشاء يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يُكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ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 وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتمها بما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.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 يغش الليلا أنها راي طلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخشية انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب 121- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 122- وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ فغلبوا هنالك, فغلبوا هنالك وانقلبوا قلبوا صاغرين والقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين والقي السحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم, ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشفي صدور, ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف بالمؤمنين رؤوف رحيم فَإِن Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Panie فَإِن Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie اللهم فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا اله الا الله وعليه توكلت, توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون أتون بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقو قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئت به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته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 قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم أتى أمر الله فلا تستاجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً أن من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومن ما يعرشون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 ان في ذلك لایه في ذلك لآية لقوم يتفكرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى